في السماء يَخْسِفَ يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أن أملتم في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبليهم فكيف كان نكير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 119. إن الكافرون إلا في غور أن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور 112. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من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 قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غمرًا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بما